يقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا الندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من, ندى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من والضحى من نور من الندى من فيض إنه الله قدير في بسمه الفجر الطيور تسكب الالحان عطرًا في الزهور اقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الالحان عطرًا في الزهور تصنع العش وتسعف البكور تصنع العش وتسعف البكور عيشها في رزق من وهي ايضا صنع من عيشها في رزق من وهي ايضا صنع من الله القدير انه ما القدير الله, قدير إنه الله মহাকরী آثرت الجحود كنت معدوما فمن اين الوجود لما يا مخلوق ااثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود اهي الصدفة ام رب وجود اهي الصدفة ام رب وجود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من في الملك من الله قدير انه الله قدير انه الله قدير Amen. Mm -hmm. ناهيتم الى سر الحياه وصنعتكم كائنا حي لو تناهيتم الى سر الحياة وصنعتكم كائنا حي نرى لم نزد إلا يقينا بالاله لم نزد الا يقينا بالاله فاطر الانسان من موجد الاكوان من فاطر الانسان من من انه الله قدير انه الله القدير انه الله माफ करा